وكل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين الفصل الثاني فكره عامه الكتب الاخرى يعني مؤلف في هذه الخبرة يصبح بعض كتب الجرح والتعديل وذكر منها وكتب منها ما هو عام في رواهات الحديث يعني هناك كتب لم تتقيد برواهات كتب معينين بل ذكر وحديث الحديث بصفة عامة وتقرأ منهم أستقاط وضعفان مثل كتاب التاريخ الكبير الإمام المخالي رحمه الله وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي الحاتم يعني أوعى للأواة أستقاط وضعفان وهناك كتب في الجرح والتعديل خاصة باستقاط يعني لم تسكر فيها إلا لم يسكر فيها إلا استيقاط فقط بكتاب استيقاط وهناك أيضا كتب لم يذكر فيها إلا الضعفاء كالكامل في الضعفاء ابن عدي. فإذا كتب الجرح والتعديل منها كتب عامة آه في الروايه استيقاط وبعافية يعني تذكر السقاط وتذكر ايضا الضعفاء مثال لها كتاب التاريخ الكبير للبخاري والدار التعديل من وهناك كتب لم يذكر فيها إلا السقاط فقط كتاب السقاط للاحباب وهناك كتب لم يذكر فيها الا الضعفاء ككتاب الكامل في الضعفاء للمعديل وهناك كتب ايضا اعتمد الروايات كتب معينين يعني مثلا نزل رحمه الله في كتاب إهدي الكمال اعترف بالروايات الكتب السته ما الكتب السته ؟ أي كتب السبعة البخاري والمسيل والبخاري والمسيل والبخاري والمسيل والبخاري والمسيل والبخاري والمسيل والبخاري والمسيل والبخاري والمسيل والبخاري والمسيل والبخاري والمسيل اعتمد يعني لما بيثمر الراوي في صفه عامه لكن اعتنى بذكر رجال كتب السته اذا كان الراوي كتب الستة ذكرهم اعتام جمله وذكر اقوال العلماء بالجرح والتعليم وسبق قلنا ان الجرح هو وصف الراوي بما يقتضي رد حديثه كان تكون مثل فلان كذاب فلان ضعيف فلان مطلوب فلان سيد الحمص هذا معنى الدعو التعديل حكسه وصل راول بما الطبيب بخبول حديث فلان ثقة فلان أثبت الناس فلان ثقة ثبت فلان حافظ فلان منام هذا هو التعديل كيف نعرف هذا من خلال كتب الجرح التعديل كيف نعرف أن هذا الراوي ثقة وان هذا الراوي ضعيف من خلال كتب الدين الجرح والتعديل كتب التراجم هي كتب الجرح والتعديل تذكر موارد الحديث واضح ثم ذكر الفصل السادس مرات الجرح والتعديل التعديل أخوة التعديل لو التعديل له الفاظ يعني التعديل هو التوسيع له الفاظ والتجريح له ايضا ايه من الفاظ التعديل فلان صفته ده لفظ من الفاظ الايه التعديل فلان ضعيف من الفاظ الايه من الفاظ الجرح واضح أيضاً هذه الالفاظ مراتب هذه الالفاظ مراتب وتدرجات مثلا الراوي الذي قيل فيه اوثق الناس في درجه عادية ليس كمن قيل فيه فلان ايه ثقه واضح يعني ثقه واوثق الناس كلاهما ثقات لكن اوثق الناس في مرتبة اعلى ممن قيل فيه فلان ثقة او فلان لا باس به او فلان صبوغ فالفاضل التعديل مراتب ودرجات كذلك الفاضل ايه الجرح مراتب ايضا ودرجات فالذي قيل في فلان اكذب الناس او ركن من اركان الكذب ليس قيل في فلان فيه مقال او فلان فيه دين او سيء الخلق ولا لا فهذه في اعلى, في أعلى مراتب الجرح ان قيل في فلان ركن من اركان الكذب او فلان اكذب الناس او فلان تكاذب او الطاع اما الذي قيل في فلان فيه مقال فيه مين في ضع أدنى مراتب إيه الجرح فعندنا أعلى مراتب الجرح وأدنى مراتب إيه الجرح أعلى مراتب التعديل وأدنى مراتب التعديل يعني الذي يقيل في مثلا فلان أوطن الناس ليست كلمة قيل في فلان لا بس دي أو فلان صالح أو فلان مقال وحديث المهم أن تعرف أن مر الجرح والتعديل مراجات ومراتب ما هو طبعا العمر؟ ثم قال الفصل الأول كيفية ضبط الرباية. صاد ميران خمسين. طبعاً ذكر سؤال سؤال هل يشترط بتحمل الحديث الإسلام والقلوه؟ احنا قلنا يشترط في الراوي يشترط في الراوي أن يكون عدنة أليس كذلك؟ يشترط في الراوي أن يكون ايه؟ عدنة والعجب هو ايه؟ العدل هو العلم التين او هو المسلم البالغ العاقل الثاني من اسباب الفسق وخوارم العلم المروحه يعني نحن نشترط لقبول حديث الراوي ان يكون عدلا واضح ان يكون عدلا عدل. والعدل هو الراوي المسلم البالغ العاقل الثاني من اسباب الفسق وخوارم المروحه فهل يشترط لتحمل الحديث الإسلام والبلوغ مئة هل يشترط لتحمل الحديث الإسلام والبلوغ إن عندنا أمران، عندنا تحمل وعندنا إيه أداة؟ يعني سنحاول نتحمل. يسمع الحديث ثم يوديه. هل يشترط لتحمل الحديث يعني هل يشترط للسماع الحديث أن يكون الراوي في أثناء السماع مسلما بالغا هل يشترط في أثناء التحمل أن يكون الراوي مسلما بالغا هل يشترط؟ لا يشترط. يبقى لابد أن نفرق بين عمرين بين التحمل وبين الاداء التحمل انك تسمع الحديث من الشيخ فلا يشترط عند التحمل ان يكون الراوي مسلما لا يشترط هذا يعني قد يتحمل الانسان الكافر مثلا قد يسمع حديث من النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا يعني الكافر يمكن ان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بحديث لكن هل يمكن للكافر ان يحدث بهذا الحديث ويقبل منه؟ لا يبا عندي الاداء عند الاداء عند التحديث لابد ان يكون ايه؟ مسلمة بالغ. يبقى هناك فرق بين التحمل وبين ايه الاداء جبايد بن مكرم رضي الله عن صحابيه الجليل سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو جبايد كان كافرا الاداء سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في في صلاه المغرب بسوره الايه الفطور وكان دبيط رضي الله عنه انذق كافرا، لكن عندما اسلم حدث بهذا الحديث يبقى هو تحمل في اثناء الكفر تحمل سمع الحديث في اثناء الكفر لكن عندما اداه كان ايه اسلم فقبل منه هذا الحديث وقال هل يشترط لتحمل الحديث الاسلام والذنوب لا يشترط لتحمل الحديث الاسلام والذنوب لكن الاسلام شرط لاداء الحديث واضح يعني لا يقبل الحديث من الكافر الا اذا اسنف الكافر اذا سمع حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقبل منه لابد بد ان يكون اسمف ودخل في الاسلام حتى يقبل منه فلا يشترط لتحمل الحديث الاسلام والبلوغ لكن هذا يشترط عند الاداء يشترط عند الاداء <تصفيق> <تصفيق> يعني كيف يسمع قبل البلوء ونحدد فيه بعدها و هو من يخذ عرفنا اننا نفرق بين ايه نفرق بين التحمل وبين ايه الاداء التحمل قد يتحمل الكافر ويسمع حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الاداء لابد ان يكون ايه مسلمه حتى يقبل منه هذا الحديث ثم بعد ذلك طرق التحمل طرق التحمل صفر واحد روش طرق التحمل طرق التحمل الحديث سمادية يعني كيف يتحمل الوزان الحديث بمشيخ كيف تلقى هذا التلميذ الحديث من الشيخ هل سمع هذا الحديث من الشيخ؟ أو قرأ هذا الحديث على الشيخ؟ هذا يسمى تلك Aqui التحمل يعني كيف تلقى هذا التلميذ العلم عن الشيخ؟ فقال طرق التحمل الحديث 20 وهي السماع من لفظ الشيخ السماع من لفظ الشيخ الطريقة الثانيه القراءة على الشيخ ثلاثة الإجازة أربعة المناولة الكتابة، الإعلام، الوصير، الوجادة ثاني طرق تحمل الحديث كامل زمانية؟ هذا سؤال مهم لأنه موطن سؤال اذكر طرق تحمل الحديث يعني كيف تتحمل الحديث؟ يعني مثلا ابو هريره رضي الله عنه اذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديثا كيف تلقى ابو هريره هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم كيف تلقاه سمعاه منه واضح فالسماع طرق وطرق التحمل يعني التلميذ سمع هذا الحديث من الشيخ واضح طيب عندما لا ترى التلميذ الحديث على الشيخ هذا يسمى بالإيه؟ بالعرب على الشيخ يسمى بالعرض يعني عندما تقرأ القران على الشيخ والشيخ يسمع هذا يسمى إيه؟ بطريقة العرب أن تقرأ والشيخ إيه؟ يسمع يبقى طرق حمل الحديث كام ثمانية السماع العرض الإجازة المناولة الكتابة الوصية الإعلام الوجادة. تحفظ هنطن في الاية ثاني طرق تحمل الحديث. السماع. القراءة على الشيخ. الاجابة. المناولة. الكتابة. الاعلام. الوصية. الوجادة. طرق تلك ايه تحمل الحديث. الطريقة دولة السماع باللغض الشيخ. صورته ان يقرأ الشيخ. الشيخ هو الذي يحدث بهذه الأحاديث والطالب ايه يسمع ان يقرأ الشيخ ويسمع الطالب يعني الإيمان مثلاً سوفياء يقول حدثني فلان حدثني فلان حدثني فلان والطالب يسمع فهذا الطالب سمع من رفض الشيخ سواء قرأ الشيخ من حمصي أو كتابي وسواء سمع الطالب وكتب ما سمعه او سمع فقط ولم يكتونه. ربته السماع اعلى اجساء طرق التحمل عندها جميع. وبالطريقة الاولى بمطرح التحمل السماع من نظر الشيخ. السماع من نظر الشيخ. الطريقه الثانيه القراءه على الشيخ القراءه على الشيخ ويسميها اكثر المحدثين حقا يبقى العرض معنى العرض القراءه على الشيخ يعني ما انا عندما تقرا القران على الشيخ الشيخ يسمع هذا يسبب بالايه بالعرب يبقى العرض على الشيخ فتعلم امام مالك رحمه الله لا يحدث بالموثق ابن مالك رحمه عنه انه كان لا يحدث بالموثق لكن اذا اراد احد ان يسمع الموثق ان ابن مالك ماذا يفعل يقرا الموثق على امام مالك والامام مالك ايه يسمع ينالط ياتي منسخ من الموثق ثم يقرا بين يديه إمام مالك وإمام مالك يسمع فالطالب يقول قال امام مالك رحمه الله حدثنا نافع حدثني عم عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فامام مالك يسمع واذا اخطا الطالب مصوب واضح فهذا يسمى القراءه على الشيخ او العرض وهي طريقه طرق التحمل ايضا يعني لا الطالب طلب العلم بطريقه طريقة العرض العرب أو القراءة عليه الشيء. الطريقة الثالثة الإجازة الإجازة أيضا طرق تحمل الإجازة وهي أن المحدث للطالب أن يروي عنه حديثا أو كتابا أو كتبا من غير أن يسمع ذلك منه أو يقرأه عليه. يعني الشيخ يقول المطالب اجزت لك ان تروي عني صحيح البخاري يعني البخاري رحمه الله يقول لاحد طلاب اجزت لك ان تروي عني صحيح البخاري هذا يسمى به شركات يعني اذن له ان يحدث عنه صحيح البخاري هو لم يسمعه منه ولم يقرأه عليه لكن البخاري اجازه يعني اذن له ان يحدث بصحيح الحديث عنه كما لو قلت لك اجزت لك ان تروي عني هذا الكتاب هذا يسمى به الايجاز يعني اعطاه اذنا للروايه عنه هذا ايضا من طرق تحمل الحديث الطريقه الاولى السماع الثانيه العرض الثالثه الايجاز يعني انا اجزت لك واذنت لك ان تحدث عني بهذا الكتاب راضح. طيب. الطريقة الرابعة المناولة, المناولة. المناولة يعني الشيخ يناول الكتاب للطالب ليرويه عنه. يعني يعطيه مثلا الكتاب يناوله الكتاب ويقول لو أردت أن يرى عني هذا ذي الكتاب ويرغب الكتاب بيده مناوله الكتاب ولذلك سميته مناولة. واضح الفرق بين جذا والمناولة إن <صحك> الشيخ مناول يميز الكتاب واضح مناوله الكتاب ويجزه أن يرى يعنى هذا الكتاب فأحيانا تقترب بالمناولة جذا قد أول ويناوله الكتاب من أن يقن له شيء يقول فتا هذا دين الكتاب هذا الكتاب من مسموعاتي أو المروياتي ويطيري الكتاب له يقول له إنه إبترون عني هذا الكتاب لكن أحياني أكون دي منوته هنا أنا شربونه الكتاب، وه beliefs للعملة ال規 Nurshee أو هذا الكتاب واضح؟ هذه هي هذه المناوله الطريقة الخامسة الكتاب أو وهي أن يكتب المحدث للطالب شيئا من حديثه ويبعث إليه. وهي أن يكتب المحدث للطالب شيئا من حديثه ويبعث اليه واضح يعني الشيخ يرسل حديثه إلى الطالب عن طريق إيه؟ عن طريق المكتبة. واضح يا أخوتي يعني يكتب له بعض احاديثه ويبسر إليه الطريقة الثالثه الإعلام وهو إعلام الطارق الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو هذا الكتاب من في معادي فقط ان أن هذا الكتاب سمعه من مشايخه ومن العلماء الطريقة السابعة الوصيه يعني الشيخ بروسي بكتبه ببعض تلاميذه من بعده بعد موته يوصي المحدث بشخص بكتبه بعد وفاته الطريقه الثامنه الرجاله وهي ان يجد المرء حديثا او كتابا بخط شخص باسناده يعني مثلا عبد الله بن امام احمد يجد حديثا لابيه بخط ابيه وهو لم يسمعه من ابيه ولم يقراه عليه لكن وجد حديثا بخطه ابيه ويعرف خط ابيه فيقول وجدت بخط ابي او حدثني ابي وجاده الوجاده يجد حديثا لابيه بخطه الذي يعرفها هذا يدري الوجاده ثم اذن الخلاصه الان ان طرق تحمل الحديث كانت زمانيه طرق تحمل الحديث ثمانية من يذكرهننا طرق تحمل الحديث ثمانية أو يعني يمكن يذكر واحدة وأخذ يذكر منها طرق تحمل الحديث موضع سؤال يعني إما يقول يذكر طرق تحمل الحديث أو أدنى طرق تحمل الحديث ورقة وانت تقيم مثلا أربعة أو خمسة أو ستة فطرق تحمل الحديث كثمانية من يذكر السماع كرام الوصية الوجادة اربعة كده من يمكن الاعلام السماع المناولة الكتابة من يمكن ثمانية ثلاثة السماع العرب الوجادة الاجازه الكتابة والقدره للامتصي الوصيه يعني سهله الانفساخ ما يذكر السنهياء ايضا ده وقت السؤال مهم طرق تحمل الحديث طب ثاني نذكر مرات السماع القراءه الاجازه الاجازه المناوله الكتابه الإعلام الوصيه الوجاه تمام لطرق تحمل للحديث فممكن السؤال ياتي بثمانيه ممكن مثلا خمس بل تريد تكون في يعني في موطن الاباء فتحمل الثمانيه طرق تحمل الحديث دون السماع العرب الاجازه المناوله الكتابه الوصيه الاعلام الوجاه واضح نحن هذه طرق تحمل الحديث الاسناد العالي والنازل الاسناد العالي والنازم الإسلام خصيصة ومفاضلة لهذه الامه وليست لغيرها من الامم السابقه هو ظلم المبارغة من مباركة المسلم أن يعتمد عليه بنقل الاحاديث والاخبار قال عبدالله بن مبارك رحمه الله الإسلام الغتين ولولا الإسلام لقال ما شاء ما شاء فقال سبيان السوري رحمه الله الإسلام سلاح الأبين كما أن طلب العلوب فيه سنة ايضا قال أحمد محمد طلب الإسلام العالي سنة عم سلف لأن اصحاب عبد الله بن مسعود كانوا يرحلون من الكوفة الى المدينه فيتعلمونها من عمر ويسمعون منه ولذلك استحبت الرحله في طلب الحديث ولقد رحل غير واحد من الصحابه في طلب علو الاسلام منهم ابو ايوب وجابر رضي الله تعالى عنهما فطلب العلو سنه عما سلف من العلماء حتى ان يحيى ابن عيم رحمه الله تمنى وهو على فراش اللوم تمنى بيتا خاليا واسنادا عاليا كم يحرصون على عدو الاسنان ثم قال رحمه الله والاسناد العالي هو الذي قل عدد رجاله بالنسبه الى سند اخر يرد به ذلك الحديث بعدد اكثر والاسنان العالي هو الذي قل عدد رجاله مع الاقتصاد الاسنان العالي هو الذي قل عدد رجاله مع الاقتصاد الاسنان العالي يعني يقل الرواه بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قل عدد رجاله مع الاقتصاد يعني اذا كان بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم سته من رواد فاذا رايت حديثا كان بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه ماذا يقال له اسناد عالي ليه؟ يعني قل عدد الرواد بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم والاسناد العالي هو الذي قل عدد الرجاله مع الاقتصاد فما بالخال رحمة الله أحيانا يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستة من واضح يعني يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستة من الروايات لكن هناك حديث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه فقط يعني هناك حديث جوهري بين النبي صلى الله عليه وسلم سته يعني لا يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند منطلقه سته من الرواد لكن هناك احاديث يكون بين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه فهذا الاسناد يكون عاليا بالنسبه للاسناد الاخر الذي فيه سته من الرواد وتسمى هذه الاحاديث بثلاثيات الاهتمام الانتخابي سماه سلاسيات الإمام البخاري سماه سلاسيات يعني اسماء التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة سلاسي. سلاسيات الإمام البخاري رحمه الله بعد هذا الاستاذ بالنسبة الإمام البخاري اسماء عالم اسماء ذي عالم قلة عدد الرواة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم والاسنان اللازم العكس يعني تثمر في عدد رجال الاسنان واضح ثم ينقسم العلو يعني العلو ينقسم الى قسمين علو مطلق وعلو نسبي ثم العلو ينقسم الى خمسه الى قسمين اساسين قسم الى قسمين اساسين العلوم المطلق والعلوم النسبي العلوم المطلق والعلوم النسبي والعلوم النسبي بدوره ينقسم الى اربعه اقسام الاول الموافقه عند في الكتاب الموافقه والبدل والمساواه والمصافحه لأقسام العلوم النسبي بل العلوم ينقصب إلى اسمه العلوم المطلق والعلوم النسبي والعلوم النسبي ينقصب إلى أربعة أقسام الموافقة والبدل والمساواة والمشافحة العلوم المطلق قال وهو الفرق من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام صحيح مظيف وهذا هو العلو المطلق وهو جلب اقسام العلو يعني اذا كان البخاري رحمه الله بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه هذا يقله للعلو المطلق لانه قرب من النبي صلى الله عليه وسلم عندما يكون بينه ثلاثه يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف هذا الروى الحديث من طريق سته من الرواد فهو يقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف فالعلوم المطلق هو القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف فاذا روى البخاري حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه ثلاثه فقط فهذا يقال له العلوم الايه المطلق وهو القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم اما العلوم النسبي وهو يعني القرب من ايمان من ائمه الحديث ليس المراد قرب من النبي صلى الله عليه وسلم لكن المراد به القرب من ايمان من ائمه الحديث وينقسم العلوم النسبي الى اربعه اقسام القسم الاول الموافقه, الموافقة وهو ان يوافق احد المصنفين في شيخه المباشر هذا يسمى الموافقه يعني مثلا الحجر رحمه الله يروي حديثا من طريق البخاري ويوافق البخاري في, في شيخه المباشر هذا يسمى اليه بالموافقه ان يوافق احد المصنفين في شيخه المباشر مثال ما قاله الحجر في شرح النخبه روى البخاري وعن قتيبه عن ذلك الحديث فلو رايناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبه ثمانين ولو راينا ذلك الحديث بعينه من طريق ابي العباس السواري عن قتيبه مثلا كان بيننا وبين قتيبه به سبعه قد حصل لنا الموافقه مع البخاري مع في شيخ بعينه مع عيوب الاسلام على ابن سنهاك المهم أن تعرف أن العلوم النسبيل ينقسم إلى أربعة أقسام الموافقة البدل المساواة المصافة رابط وعندها في الأحداث. ناتي نأتي للحديث المسلسلسل الحديث المسلسل الحديث ايه؟ المسلسل. المسلسل قال الصراحة هو نتابه بجاني سنادي على صفتهم أو حالة من المغاة طارة وللقواية طارة مفرار يعني الحديث المسلسل هو الحديث الذي تتكرر فيه صفة من الصفات في, في اليميع الإسلام أو في غارب الإسلام يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حدث من الحديث الظلمة واحدة وحديث الايه؟ حديث الايه؟ مقبل ايه؟ دب في الصفر فلما حدث عليهم رضي الله عنه بالحديث ضحك فساله فقال رايت النبي صلى الله عليه وسلم تحدث بالحديث ثم ضحك فعليه حدث ثم ضحك ثم لما حدث التابعين الحديث ضحك فقال لما رايت قال رايت عليا رضي الله عنه يحدث بالحديث ثم ضحك فقال كذا ثم بعد ذلك الرابع يحدث في الحديث الأمة يضحك فهكذا لا ولما بقي قال رأيت فلانا حدث في الحديث الأمة و كذا المسلسل راح في جميع اللي كل راوي يحدث بحديث الحديث الأمة يضحك لماذا لأن راش أو يحدث بحديث الحديث يضحك يضحك هو الحديث اللي المسلسل الذي تتكرر فيه صفر من السوفات هناك حديث أيضا المسلسل الأولي مسلسل بأي في هو حديث الرحمن الرحمن يرحمهم الرحمن يرحمهم في الأرض يرحمهم من في السماء كل رون يموت وهو أول حديث سنعده وهو أول حديث سنعده كل رون يموت هذا مسلسل بأي بالأولين الحديث المسلسل هو الحديث الذي تتكرر فيه صفة في النصفات في جميع الاستعارة أو غالب حديث المسلسل مثلا نقرأ المؤلف هو حديث معاذ إني احبك فقل في ظهر كل صلاة اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وحسن عبادتك فخدت سلسلة بقول كل من الورد وأدم حبك فقل يعني الصحابي يقول للتابعين إنه احبك فلا تبع في قول ظهر كل صلاة تقول كذلك ثم يأتي التابعين يقول مع التابعين وهكذا لا تسلسل بقول الغابي إني أحبه واقع فهذا هو الحديث المسلسل هو الحديث الذي تتكرر فيه سفة من الصفات ثم قال رواية الأكابر عن الأصابق رواية الأكابر عن الأصابق إن شاء الله إخوة الابتحان إن شاء الله يعني كان الشيخ ياسر أكتول ياسر فخي أخبرت إن الابتحان لا أن يكون يعني يكون له طبعًا يعني حتى الخف حتى مخفف على الطلبه يعني الأسئلة المباشره يعني أراد ان نقلل منها بقدر من الامكان وان يكون الاختبار اما اختيار او ايه او اخمن النهارده وصح وغلط يعني المهم هو كلها اسئله أسئلة يعني ما فيهاش من الاسئله يعني تعرفها في <تصفيق> المصدرات نعم مرأسلة مطالية إلى حد ما يكون قليل، ولو جاءت أن تأتي في الأشياء يعني عرف الحديث الصحيح، عرف الحديث الحسن عرف الحديث الضعيف حدات المهمة اللي الطالب يحتاجوها في القراءات وقراءات الفقر والمسطرع والرصوب والحيوان في أبشيوها إن شاء الله طيب الواية الأكابل عن الأصابق الواية مين؟ الأكابل عن الأصابق الأصل أن يروي الصغير عن الكبير، يعني الأصل أن يروي ابنه عن الأب، أن يروي تميز عن الشيخ لكن أحيانا تجد رواية الآباء عن الآباء، يعني الأب يروي عن أبيه، والشيخ يروي عن ابنه، فهذه الرواية الأكبر عن الأصغر. يعني أحيانا تجد مثلا هذا غير رضي الله عنه. وصحة فيهم يروي عن تابعين أليس كذلك؟ يا أحيان مثلاً أبو هريره يروي عن كعب الأحبار. الأحبار هرير عن كعب الأحبار يكعب الأحبار من التابعين فورد ابي هريره عن كعب الأحبار في من الواجبين؟ الكابر عن سبا واضح هذا ايضا نور من معه الحديث ثم ذكر رواية الاباة عن الابناء وهي ايضا تدخل في رواية الكامرة عن الاصارض ورواية الابناء عن الاباة وهذه الاصر رواية الابناء عن الاباة ثم قال الحديث المجدد صافتك معنا؟ مينة حمس والحديث هذا موثل سؤال الحديث المجدد والحديث المدبر هو أن يروي القرينان طب هذا التعريف. الحديث المدبر هو ان يروي القرينان يروي القرينان كل منهما عن بس ده حديث أن يروي القرينان كل منهما عن يروي القرينان كل منهما عن الآخر. والقرناء فالقرناء كل القوم المتقاربون في السن والاخضع عن المشايخ هذا هو القريب الاقران هم في السن والأخذ عن من المشايخ في المشايخ هذا هو القريب يعني قريب مساو لك في السن فالقريب منك في السن وفي الاخذ عن العلماء يعني انت مثلا تتلقى العلم عن فضيله الشيخ سامح فضيله الشيخ طارق وهو ايضا يتلقى العلم عن فضيله الشيخ سامح فضيله الشيخ طارق وهو متقارب معك في السن اما مساو لك او متقارب فهذا يقدر ايه قريب فلان قريب يعني ايه يعني متقارب معك في السن وفي الاخذ عن المشايل. لكن إذا كان بينك وبينه مثلا عشرون سنة أو ثلاثون سنة لا يقال له قريب. واضح؟ فالاقران هم المتقاربون في السن وفي نعم نعم نعم. أتعرّك يمشي؟ أنا اللي هو لاحظت. أنا سبعة وخمسين. والحب. لا بيمشي يا شخوان. <تصفيق> الأقرار يعني متساوون أو متقاربون يعني مثلاً بينه وبين سنتين ثلاثة خمسه كثير فالاقرار متقاربون في السن وفي الأخذ عن المشايخ نعم نعم بكذا اقرا وفي التلاقي علمونا عن المشايف بكذا الأقرار فاني فالقريد هو المتقارب معك في السن وفي الأخذ عن المشايخ إذا روى كل واحد من عن الآخر يسمى الحديث الايه المدبج يعني مثل يسال له ابو هريره رضي الله عنه و عائشه رضي الله تعالى عنها فابو هريره احيانا يروي عن عائشه و عائشه عن ابي هريره فهذه تسمى روايه الايه الاقرار فعائشه و ابو هريره قرينان فاذا روى القدر انهما عن الاخر يسمى الحديث الايه المدبج فالحديث المدبج هو ان يروي القرينان كل منهما على الآخر واضح أن يروي القولان كل منهما عن الآخر وعرفنا معنى الأقران وهذا بعض سؤال يعني ممكن مثلا الحديث المدبل هو أن يروي ما كل منهما على الآخر أو عرف الحديث المدبر هذا سؤال مثلا السؤال يعني عرف والحسن المجدد لأحداث سابقا عرف الحديث المدخج أن يرغل القرآن كل عن الأرض طبعا احنا قمنا من قواطن طرق حمل الحديث وأيضا عرف الحديث المدخج أيضا نرغب من سؤال طيب أدناه بعد ذلك السابق واللاحق السابق واللاحق قال ان يشترك في الروايا عن شيخ إسمان تباعد ما بين وفاتهما أن يشترك في الروايا عن شيخ اسمان تباعد ما بين وفاتهما يعني مثلاً هذا الشيخ يروي عنه اثنان من الرواه يكون بين وفاة هذا التلميذ والتلميذ الآخر مدة قويلاً يعني ده سنة أو خمسون أو ممئة سنة بعضاً أن يشتغل في الرواية عن الشيخ إسنان تباعد ما بين وفاه الإيمان تعمل كم 29 فأخونا عنده مثلا ايه تسعة وعشونا سنة تسعة وعشونا سنة والحق يعني هو أكبر واحد كم سنة؟ سبعين سنة عنده كان سبعين فأخونا يربي عني حديثا وهو صغير والآخر يربي عني حديثا وهو صغيفا ديه السبعين ثم يعني هو صاحب السبعين مثلا يعني يتوفاء الله بعد عمر طويل إن شاء الله وهذا يعيش مدة طويلة نوع مثلا يبط مثلا بعد مدة السنة فيكون بين وفاته هذا وبيل وفاة الآخر مدة طويلة هذا يسمى الثانب واللعب يعني وبين وفاة هذا وذاك مدة طويلة مدة طويلة يعني مدة سنه مثلا بيه لأن هذا التنميذ سمع من الشيخ هو صغير والآخر سمع عنه هو الكبير واضح فهذا عاش منه فكان بين وفاة والعين وفاة التنميذ الاخر الذي هو يعني سن السبعين مدة طويل لا هو الان هو ولا لعب اه ولا لعب وفاة هذا هو وفاة الاخر مدة طويلة اما اذا كان معين وفاة هذا وذلك عشر سنين لا يسمى بذل السابق ولا لا لابد أن تكون جدا وقويلة مليء سنة. سنه وهذا يعني تبنيد للشيخ وهذا هو التبنيد للشيخ لكن هذا كان صغيرا وعنده فكان بين وفاته ووفات الشيخ الآخر وتبنيد الآخر مثلا مليء السلم ما بين لا مثلاً ذكر مسالد محمد بن إسحاق الصدرل روى عنه البخاري والخفاف وبين وفاة إما وسبع وثلاثون سنة يعني كان بين وفاة البخاري والخفاف مئة وثلاثون سنة هذا يسمى دي سالب خلنا مع البخاري والخفاف مش في الرواية عن محمد بن إسحاق شوف بين الوفاة هذا وهذا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 <تصفيق> لا Może Garr القرين لأ نهد الأصر الخريني كل يروى نفسه إذا في نفسه لا يا فرق المكان الإكرار whether التددد لكل الخرين عن نهاية يعني أبو هير يعنى أبو هير يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى على شعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي اليه رئي عن إياه الإكرار الأماând روى روى تعيش على أبو ريّ وراء غير عن عشنا هذا المدرج المدرج نعم طيب الفصل الثاني معرفة الصحابة أنا هذا الصح بصح معرفة الصحابة نعم ومعرفة التابعين أيضا ومعرفة الأخوة والأخوات طبعا يكون مثلا في البيت فيه عدد من الاخوه هو من الرواه أو عدد من الاخوات من الرواه واضح ايضا هذا موجود مثلا في التابعين سته محمد وانس محمد بن وأنس وانس بن سيرين ومعبد بن وحفصة وحفصه بن سيرين وكريمه بن يعني السبعه من المحدثين ومن بيت واحد واضح فهؤلاء كانوا اخوه راحلون واضح طيب معروف المتفق والمفترض عرفنا الصحابة والتابعين والأخوة الخوات المتفق والمفترض هذا علم أيضا في علم الحديث علم المتفق والمفترض علم المتفق والمفترض هو علم ما اتفقت أسماؤهم واختلفت أشخاصه علم ما اتفقت أسماؤهم اختلفت اشخاصه في حد هنا اسم مشابه للاحد? يعني مثلا احمد بن و واحمد بن حمد. في حد اسم متفق مع اسم الاخر? نعم. طيب يبقى علم المتفق والمفترق هو علم من اتفقت اسمههم مختلفة ايه? اشخاصه يعني احمد بن حمل عشرة. والعشرة مختلفون. لكن كل واحد يقولوا اسم اسمه أحمد بن هذا اتفاقا يعني هو اسمه محمد لأن مثل تجد مثلا محمد أول السادات تجد واحد بوقت مثلا اسمه محمد أول السادات اسم أحمد مصطفى هو كيف؟ نعم أحمد مصطفى هو كيف؟ اه فأحمد مصطفى مثلا عشر اسمه أحمد مصطفى هذا يسمى في علم الحديث الإيه المتفق والمصطلق بعين من اتفق أن محمد أول السادات وإستغفت ايه؟ أشخاصهم <تصفيق> لا ليس اسما <بسمع> ليه <تصفيق> لا ليس اسما ليه الترازم على الضوء هو يكتب في واضح ان علم المختلف والمختلف هو علم اتفقت اسماهم واختلفت شخص خاصه ده احمد المحمد 10 من الروايات سمونا احمد محمد او يحيى بن علي او محمد <تصفيق> اسماعيل واضح لكن هو ايه لكن دم مختلفين هذا علم المختلف والمختلف طوبة؟ طيب بعد ذلك علم eben المختلف علم إيه؟ المختلف والمختلف ولهو علم ما اتشابهت اسماعهم في القبر واختفت في النور و علم من اتفقت اسماعهم في القبر واختفت في النور علموا من تشابهت اسماء في الخط واختلفت في النطق يعني مثلا تجد واحد اسم محمد بن عقيل واخر اسم محمد ابن عقيد يبقى عقيل وعقيد عقيل وعقيد نعم تشكيل فهم اتفقوا في الخط يعني عقيل نكتب عقيل لكن اختلفوا في الايه في هذا يقال له عقيل وهذا يقال له عقيل اسيد واسيد اسيد وريد واسيد سليم وسليم سلمه وسلمه فهذا فهدف في علم المختلف والمختلف علمه بل تشابه اسماؤهم في الخط واختلقت في النطق عقيل وعقيل الخط واحد لكن الاختلاف فقط في اليه في النطق سليم وسليم يعني بعض الناس تترونه سريم والبعض أصعى سليم فهذا علم مختلف و المختلف علمه من تشابهت أسماءه في الخط و في الـ في النوت طيب كيف يعني والمختلف والمختلف المختلف و هناك كتب معلفة في المكتسب و وهناك كتب معلفة في المختلف و المختلف ويلا يفرقون بين الرواد يقول مثلا هناك عشر من, من الرواد اسمه محمد محمد احمد محمد اما الاول والعابد به والثاني والثلاثاء مثلا محمد المعقيل يقول مثلا فتح العين ومحمد المعقيل يلوم العين يرسول على ان كتب به المختلف والمختلف نعم طيب ثم ذكر بعد ذلك معرفه المتشابه المتشابه هو علم دمج بين المتفق والمختلف والمختلف لو الايه المتشابه يعني جمع بين العلمين علم المتفق والمختلف وعلم المختلف و المختلف لا المتشابه جمع بين المتفق والمختلف وبين المختلف والمختلف جمع بين العلمين فيقال له الايه المتشابه يعني مثلا محمد بن عقيم و محمد سؤال هل هذا المتفق والمشترك ولا المختلف والمختلف يعني هل هو المتفق والمشترك ولا المختلف ولا المختلف المتشابه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> عشان عشان الله اسمه هو واختبت الاسمه مين في اللي فيه؟ لأ المبنى المتشابه اللي فيه لدنين المتفق والمفترض محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل اتفقت اسراءه واختلفت اشخاصه وفي ايضا المختلف والمختلف اتفق في الخط واختلف في المظلم فيدخل في علم المتشابه لان علم المتشابه يجمع بين العلمين هو جمع المتفق والمفترق محمد المعقيم ومحمد المعقيم وهما المخالفان يعني شخصان اثنان، وأيضا جمع بالمختلف والمختلف اتفق في النطق في القبر اختلف في النطق فعلم المتشابه هو علم جمع بين المتفق والمختلف والمختلف, والمختلف. هذا كله يعني من ملح يعلم يعني طيب نعم لا اما الطرق لا هو يدخل في باب المختلف وتنطرق لان هم يشوفوا محمد بالنسبه بالنسبه لما بن عقيه اتفقوا في الاسماء واختلفوا في الاشخاص ما احنا قلنا يا هو يعني لا بد ان يختلف النطق حتى يدخل في باب الايه المختلف والمختلف المختلف والمختلف هم اتخما في الخط دون النطق يعني سليم وسليم عندما تكتب سليم لا يمكن ان تقرا سليم او سليم واضح فهم في اتفاق في الخط الخط واحد لكن القط يختلف فيه سليم وكل هذا سليم واحد وكل هذا سليم واضح بشير وشير اسير وسيد واضح طيب معرفه المهمل صف كان مئه سنه كل هذا يعني باب الحمد لله يعني هو اصل الكتاب اخذناه هذا يعني من برد يعني ملح العلم و اشياء المفاصل يعني المهمل ما المهمل نحن عرفناهم لذلك لا المهمل نحن اعتبر المهمل والجبهه المهمل هو الراوي الذي سمي ولا تعرف عينه يعني عندما اقول ما حدثني محمد بل محمد من المحمدون.. سين حدثني عبد الله، من عبد, من عبد الله فالمهمل لوراه الذي سمي ولم تعرف عينه لم, لم ا productos مثلهم حدثني محمد ابن سيرين لا قلت حدثني محمد ممكن ان يكون محمد بن سيرين محمد بن اسماعيل المخارب محمد بن آدم اي محمد فالمهمل يوراه الذي سمي ولم تعرف عينه إذا قلت يا محمد، إذا قلت أنا يا محمد، ماذا لن يجيبني؟ لأن في آخر من محمد. واضح أنا سمي، لكن له عيب ما يريد من محمدين. فالرجل مهمل هو الرجل الذي سمي ولم تعرف أي عيب. واضح تعرفوا محمد مسيري، قلت محمد فقط هو سمي لكن لم تعرف عنه. فبالطبع أنا أردت قبل ذلك. المبهم المبهم هو الراوي الذي لم يسمى يسمى الراوي المبهم الذي لا يسمى كما لقت حدثني الولاد او حدثني شيء او حدثني رجل ولا يسميه؟ هذا يسمى الراوي ايه؟ المبهم المبهم هو الراوي الذي لم يسمى هذا نوعان ايضا الراوي المضمن والراوي المبهم مثلا لو نقول اكل مثلا او وصفه الراوي المضمن هو الراوي الذي سمي ولا تعرف عين والكتم هو الراوي الذي <تصفيق> الذي يسمى هو الراوي الذي لم يسمى مبهم فهمت هذا الراوي فهمت هذا الراوي انما المهمل انا سميته لا تلم تعين ما اريد يعني هو الرجل الذي سمي ولم تعرف عينه اجلس يا بني اجلس هو الرجل الذي لم يسمى حدثني فلان او حدثني شيء ما نحن ثم ذكر الوحدات، الوحدات هم الرواة الذين لم يروا عنهم الا تميل واحد، الوحدات الذين لم يروا عنهم إلا تميل واحد، وقال لهم الإيه الوحدات؟ يعني بعض الرواة ليس لهم في الدنيا كلها إلا راب واحد، الا تميل واحد، فأولئك قال لهم الإيه؟ الوحدان يعني لم يروي عنه الا الميز واحد ثم ذكر ابن القنه ومن اشتهر بالقنيه كابي هريره وابي بكر ولقى ايضا في بعض المعبودين يعني اشتهر بلغه كالاعمش والأعرى ونحن ذلك من الألقاب فمشتهر بالنقب اسمه أيضا معروف لكن يحتاج أن ترجع إلى يعني كتب الألقاب حتى تعرف من الأعرش سليمان بن إحران ومن الأعرى ومن كده ومن كده في هذه الألقاب بعض الناس يمكن مثلا بالقال ولانه ظلم في بعض الغروف يعني. فنقبوه بالإيه مطار مطار عندما تقرأ هذا المقر محدث من فلان أطار فظلنا يعني الطعيف من وكذا عندما كذا من المدك الأطار يقولون لك هذا الراوي كان وهو صغير فنقب بإيه مطار يعني ضل في طريق المدينة فنقب بفلان أطار محدث من فلان أطاريف فلان كان نحين الجسم كان اسمه ايه نحيل فالقلب الضعيف واضح ليس ضعيف في الحديث لكن ضعيف في الدين فدي الارقاب نوع من الرومات ده يعني, يعني يعرف معنى الارقاب واضح يعني مثل ومعرفة والمالفه مثل فلان مثل الحذاء او الثياب او السمال دي كلها بالنسب وايضا من المهم معرفه ااا تواريخ آآ متى آآ ولدوا ومتى مات وفيات العلماء ما. والشيخ لكم بعض الملفات يعني المركت كثيره في الحلقه الاولى طبعا احنا اخذنا الوارد المطلوب ليس كذلك في اختلاط اخذناه لا في اختلاط نعم يا عمان شرحنا ناكا بنا الروم المطالب لحقم حديثه إذا خدمناه كذا الحمد لله التهيلة من التداب ويعني مررنا نظور الكرام على المباحث المتفوقيه وهي من وقائق الاسلام يعني ليست من صلب العلم لكن مهم تاثر به الثقافه العامه معرفه الالقاب والقنا و معرفه من اشتهر ببرياته و اشتهر مثلا برقم معين و اشتهر معينه ونحن ذلك و كتب المختلف و وكل ذلك ان شاء الله سيحدث معنا الفرصه في السنه القادمه باذن الله اذا احيانا الله سبحانه وتعالى وكان هذا الفرعون بطيئا ان شاء الله سنقوم هذا بالتفصيل في كتاب اخر إن شاء الله مع اشي من والشرح لكن نحن مررنا عليه قرار الكرام من باب المعرفه بالشيء وهذا من يعني منح العلم ومن اشياء تطرح في العلم يعني لو قرأت هذا الجزء رقم تأمين إن شاء الله سوف تستفيد منه باستفادة يعني تنفعه إن شاء الله في يعني فهم وتوضيح كلام من العلمة وضعك لكن ما يعني أكدنا عليه هو الذي سيحكي إن شاء الله في الانتحان للشريع والأسئلات هذا الذي أكدنا عليه في هذا الجزء لكن الجزء الأول المتعلق بالمصطلحات وهو هذا طبعا مهم يعني لابد ان أن ممكن السؤال يأتى قبل ذلك يأتي مرة ثانية نعم و... الكتاب كامل لكن احنا كنا عليه من فقط الذي قلت هذا موضوع السؤال إن شاء الله هو الذي سياتي إذا سيأتي منه إن شاء الله أما الأشياء التي قراتها لها دي فقط المعرفة يعني لا هو هو يعني الموصبي الموصبي تكون الاسئله يعني كلها اسئله يعني ما فيهاش اسئله مقاليه كلها مثلا اكمل او اختياري او صح او خطا او توصيل او ذلك هذا يعني ما يعني النصي لللجان القائمين على معا حتى يخف على الاختيار لكن انا اتشغل تأتيك سؤال مقاري يكون سؤال في الأشياء المهمة الحديث الصحيح والضعيف والحسن وبعض الأشياء المهمة سهلة اه أشياء مهمة لكن غالب الأسكنة يكون ايه اكمل او اختياري او وصل مثلا او صاحب او خطأ انه لكن لابد من قراءة الكتاب قراءة متأمية يعني فقط اذا قرأت الكتاب قراءة متأمية ان شاء الله ستجيب عن الاختبار لقد اخذت الكتاب قراءة تامليه فأنت ممكن ان يوم ان شاء الله تحدد كل يوم مثلا اقرا مثلا 20 صفحه 20 صفحة من الكتاب كل يوم قراءة تامليه قراءة تامليه مع الاهتمام بيعني بي ما بين الصدور يعني قراءه متانيه حتى تستطيع ان تقوم بالتعريف مثلا او تختار الاجابه الصح واحد احد اخو عنده سؤال في في سؤال يعني يعني في سؤال يقول ده سؤال في ال 600 بالضبط ينقسم إيلا؟ سألنا أولا يجيب لو ما يجيب خيط في عشرة ما <تصفيق> تكريبتو من ربطاتات أربع مرات وعملها كده ومشارك الضبط ينقسم إيلا؟ لازي خفى ضبطه او تمت ضبط؟ لا يسألنا حدش يبقى الضبط اللي عن الضبط قلنا ينقسم إيلا في ضبط كده وضبط كذا. ضبط ايه وضبط يسألنا داخلي عشان واحد مليون طيب تليمش يزور نقولنا الضبط عندما تحدثنا عن الضبط نقولنا الضبط ينقصب الى ايه ضبط ايه احساب ضبط كتاب و ضبط صبر او ضبط حفظ و ضبط كتاب هذا المراجل ضبط ينقصب الى ضبط كتاب و صفر، مش ضبط دان و ضبط خفيف لا. عندما نعمت بهذا المكان إلى يمكنه ان يكون الكتاب ومن من صدر يعني يكون هناك من يمكنه ان يكون هناك من يمكنه ان يكون هناك من يحدث ان يكون هناك من يمكنه ان يكون هناك من يمكنه ان يكون هناك من يمكنه ان يكون هناك من يمكنه ان يكون طيب سؤال مين بيتكلم عشان اساله يقبل حديث الراوي المدلس اذا كان ثقه اذا لم يصرح بالسماع اذا كان ثقه مصرح بالسماع يقبل حديث الراوي المدلس اذا كان ثقه الف ب اذا كان مصرح بالسماع ج اذا كان ثقه مصرح بالسماع ج اذا كان مصرح مصرح بالسماع فنعم اذا حذف البخاري الاسناد فهو الحديث المرسل المنقطع المعلق المعلق اذا حذف البخاري الاسناد و يا مثلا ولم يذكر إلا الصحابية أو إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الحديث الليه أنه اذا نعم إذا سخت فأكثر من الاستناد فهو القرسل من قطع المعضل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إذا سخت روياني فأكثر من الإسناد فهو كيش في التواري طيب إذا سخت روياني فأكثر على التواري من الإسناد فهو المرسل المنقطع المعمر المعمر ومحنا أضفنا تويت بقى السؤال على التوالي غلط يبقى على التوالي بالمره شايف انا لو مش كده في اللي جاب كده في اللي جاب كده على طيب قال المتقطع اعتبروها اعتباراته صحيحه ولا قال المقاطعه اللي اعتبرها واضح مع التعديل الجديد للسؤال على التوالي يقول المواطن صلى لا إن شاء الله يتعلم يتحني السلامة إن صاحب جديد رواسياتي إن شاء الله وسلم مع الجزء الأخير الطرق تحمل الحديث والطرق تحمل الحديث المذاتج، احنا قلنا يعني مو سؤال سوء. <تصفيق> مثلاً ما خدش من رجل اسمه يجي يضال في أقصر هو الحديث معلم. نعم دوم. الحديث المرسى هو ما يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايد ورح صحيح فوقت الكلمة تبايد ده يعني تظهر انك يعني مذاكر او مذاكر الحديث الحسن هو المتصل الى اسداد بنقل سؤال يا اخو هل يعد التدليس جرحا للراوي لا يعد يعني الراوي مدلس هل التدليس يعد جرحا بالنسبه للراوي طب ايه الدليل فين الدليل اه ذكر ذلك سويشوفوا بايه بالتدليس لان البعض يقول ان التدليس يعني يعد طعن في, في الراوي او في عداله الراوي لا يعني مثلا لك كان تتخيل ان الحسن البصري رحمه الله وصل التبديس البدر بن لقاء وصل الحسن البصري رحمه الله بالتبديس واضح ف ليس قعض في عدالة الله ليس في عداله الله يعني لا يعد في عدالة الله لكن حديثه يثمن بشروط اللي احنا بكارنا. يعني إذا كان هذا الراون مكسراً من التدليس، إذا كان مكسراً من التدليس، لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع، واضح؟ هذا فقط. <تصفيق> <تصفيق> يعني مثلاً الحسن البصري رحمه الله إذا قال حدثني وأخبرني وأخبرني قبلنا حديثه، لكن إذا مصرح بالسماع، لا نقبل نتوقف في قبول حديث حتى يأتي التصريح بالسماع. لكن التدليس لا يعطي طعبة أو قطحة في عدالة الراوي قد يكون بالراوي متلسل ويكون بثقة وقد يكون مدلسا وضعيفا يعني بعض الهواء الذين هو شخص التدريس بيدرطوا ضعفاء لكن الضعف أتى من شيء آخر يعني الضعف أتى من قبل الحفظي مثلا أو شيء آخر لكن التدليس وحده لا يكون سببا في تضعيف الراوي إلا إذا عنده مشرع في السماع وكان مكثر من التدريس التدليس يعني سويت مثلا هل يعد التدليس طعن في عداله الراوي تقول واضح وقد يكون الراوي مدلسا وهو في نفس الوقت ثقه واضح طيب نحتفل ان شاء الله بهذا القدر اعتزلت ملاقيا صلى الله وسلم وبارك على نبينا